وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا ألا من جاء من الله إلا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 يَغِيظُ الْكُفَّارَ غَلَا يَنَالُونَ مِن عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن مما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كان